ما الفرق بين الضياء والنور ما عملية الاندماج النووي وعما ينتج نور القمر هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأصلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي أتم الله تعالى ببعثته النبوات وأكمل الرسالات ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذه الرسالة الخاتمة فحفظها حفظا كاملا في نفس لغة وحيها اللغة العربية حفظها ربنا تبارك وتعالى كلمة كلمة وحرفا حرفا ولذلك كررنا كثيرا أن من أعظم دلائل الأجاز في كتاب الله ذقة حفظه يقول ربنا تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من سمات الثبات في كتاب الله التفريق الدقيق بين الضياء والنور وهي حقيقة علمية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة في القرن العشرين وسبق القرآن الكريم بالتأكيد عليها مما يؤكد على أن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بهذا التفريق الدقيق بين حقيقتين علميتين رائعتين الضياء والنور يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ونجد هذا الثبات في عشرات الآيات القرآنية فيقول ربنا تبارك وتعالى في نفس هذا المعنى يقول في صورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ويقول عز من قائل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا في سورة الفرقان ويقول عز من قائل في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذلون ويقول مخاطبا خاتم أنبيائه ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ويصف ربنا تبارك وتعالى النار بأنها ضياء ويصف أشاعتها الصاقطة على من حولها بالنور دقة فائقة في التعبير العلمي في قضية يعني لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من الخرم العشرين فيقول عزمي قائل في صورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ويصف أشعة البرق بأنها ضوء هذه دقة علمية فائقة فيقول عز قائل يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ويصف ربنا تبارك وتعالى ذاته العليا بأنه نور السماوات والأرض والذات العالية غيب لا يستطيع الإنسان بحسه المحدود ولا بقدرات عقله المحدودة أن يصل إلى صبر غورها ونقول دائما أنه لا بد في القضايا الغيبية غيبة كاملة أن يكل المسلم أمره في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فيقول عز من قائل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون ف. هذه الدقة الفائقة في التفريق بين الضياء والنور لم يدرك العلماء سرها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين حينما أدرك العلماء أن الضوء هو انبعاث من الجسم المادي نتيجة لتهييجه بمصدر خارجي من الطاقة حينما أقد قطعة من الخشب أو قطعة من الفحم أو اوقد فتيل متصل بزيت أو بكيروسين أو حينما تتفاعل المادة في داخل الشمس بعملية الاندماج النووي هي وسيلة من وسائل استثارة الطاقة في المادة والطاقة والمادة امران متواصلان أو وجهان لعملة واحدة وتفجير القنبلة الذرية تفجير القنبلة النووية مما أكد على أن المادة والطاقة شيئان متواصلا أو وجهان لعملة واحدة فاستثارة المادة بإعطائها قدرة من الطاقة يمكن أن يؤدي إلى إخراج فوتونات الضوء وفوتونات الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية لها أطوال مختلفة ولها ترددات مختلفة وعلى أساس من أطوالها وتردداتها يمكن لعين الإنسان أن تراها أو لا تراها ومصدر الضياء على الأرض مصدر الضوء للأرض ولمجموعاتنا الشمسية كلها هي الشمس والشمس كما أشرنا مرات عديدة هي عبارة عن فرن ذري كبير تتم بداخله عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي ومعنى هذه العملية أن نوى الذرات الخفيفة تتحد مع بعضها البعض مطلقة كما هائلة من الطاقة فوقودش هو غاز الإدروجين وتتحد أربع نوى من نويات غاز الإدروجين مع بعضها البعض لتكون نواه واحدة من نوى ظرات الهيليوم وهو العنصر التالي في الجدول الدوري للعناصر كتلة أربع نويات من نوى ذرات الإدروجين أعلى في وزنها من كتلة نواة ذرة الهيليوم. الفارق في الكتلتين ينطلق على هيئة طاقة هذه الطاقة أغلبها شعة جامة وهي شعة غير مرئية معها بعض النيوترينوات وهي أيضا لا ترى ومع استعار هذه العملية واستمرارها في قلب الشمس تصل درجة حرارة قلب الشمس إلى 15 مليون درجة موية أو أكثر قليلا من ذلك تصل درجة حرارة سطح الشمس إلى ستة آلاف درجة مئوية السنة اللهب الممتدة من الشمس تتجاوز فيها أو تتراوح فيها درجات الحرارة بين مليون واثنين مليون درجة مئوية مع هذا النشاط العجيب نجد أن قلب الشمس مظلم والإنارة تأتي من إطار خفيف لا يتعدى سمكه خمسمائة كيلومتر عند أطراف الشمس وأغلب ما ينطلق من طاقة من الشمس هي موجات لا تراها عين الإنسان أشعة جاما، الأشعة السينية، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة المرئية، ثم الأشعة الراديوية، الأشعة تحت الحمراء ثم الأشعة الراديوية وتتباين أطول موجات هذه الأشعات بين جزء من ألف مليون جزء من المليمتر وعده كيلومترات موجات الراديو تقاس بعدة كيلومترات في أطوالها باقي الموجات يعني تتراوح بين جزء من ألف مليون جزء من الملي وهذه الكيلومترات الطويلة حينما تصل الأشعة من الشمس تكون مختلطة مع بعضها البعض وتصل إلى سطح الأرض فتبدأ هذه الأشعة أو الجزء المرئي من هذه الأشعة الذي يسميه القرآن الضياء هذا الجزء من الضياء حينما يسقط على سطح الأرض، يجد أن طبقة الغلاف الغازي الملتحمة بالأرض بسمك لا تعد المئة كيلومتر، هذه الطبقة مشحونة بهباءات الغبار، مشحونة بجزيئات الهواء، مشحونة ببخار قطيرات بخار الماء، فتتشتت هذه الأشعة الجزء المرئي من أشعة الشمس يبدأ في التشتت ولا على هذه الجسيمات. فيعطينا به ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل الذي نتمتع به في وضح النهار ولو لم تكن في أشعة الشمس هذه الموجات المرئية موجات الضوء المرئي وهي نعرف منها سبعة موجات الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والنفسيجي هذه الموجات السبعة هي التي تستطيع عين الإنسان إدراكها وحينما تنطلق من الشمس تكون مختلطة بالموجات الأخرى فلا تنير حول الشمس إلا مساحة ضيقة للغاية ولذلك ترى الشمس في وضع النهار خرصا أزرق سواحدة سوداء إذا تجاوزنا طبقة نور النهار المائتي كيلومتر الملاصقة لسطح الأرض مباشرة لذلك نقول لو لم تكن في حزمة الضوء المنبعثة من أشعة الشمس هذه الموجات التي تستطيع عين الإنسان إدراكها ما رأينا نور النهاري ابدا ولو لم يكن تركيب الغلاف الغازي في جزئه السفلي بهذه الكثافة التي قدرها ربنا تبارك وتعالى تقديرا محكما دقيقا لأن الغالبية الساحقة من مادة الغلاف الغازي للأرض تتركز في هذه هذا الجزء من الغلاف الغازي تركيز مكونات الغلاف الغازي من النيتروجين والأكسوجين وثاني اكسيد الكربون وغير ذلك من الغازات الخاملة نسبة بخار الماء نسبة هباءات الغبار التي تستفار من سطح الأرض بفعل الرياح كل ذلك يلعب دورا هاما في فصل الأشعة المرئية وإعادة عكسها وتردد ذلك مرات عديدة حتى نرى هذا النور الأبيض الجميل الذي نتمتع به في وضح النهار لو لم يكن ذلك مقدرا بتقدير الله وعلمه ما رأينا النور أبدا والأصل في الكود الظلام والنور نعمة يمن بها علينا ربنا تبارك وتعالى في فترة النهار على نصف الأرض المواجه للشمس نرى في هذه الصورة يعني طبق رقة طبقة النهار الكون من حولنا مظلم إضلاما كاملا الشمس تبدو قر أزرق في صفحة السوداء لا تكاد الإنارة من حول الشمس ضوء الشمس بشدته وكم الطاقة الهائلة المبعثة منها لا تكاد تنير إلا هالة صغيرة جدا حول الشمس وتبدو الشمس لنا في وضح النهار قرصا أزرق في صفحه سوداء ونرى هنا رقة طبقة النهار التي لا تكاد يتعدى سمكها مائتي إذا تجاوزناها رأينا صفحة السماء صفحة السوداء ورأينا قرص الشمس قرصا أزرق في هذه الصفحة السوداء هذه الرقة لطبق النهار يتحدث عنها القرآن الكريم في آيات كثيرة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ونرى هنا صورة لرائد الفضاء حضر الفضاء آآ يعني آآ محاطا إحاطة كاملة بزي ريادة الفضاء وإلا أهلكته الأشعة الكونية وأهلكته الحرارة العالية نرى من تحته رقة طبقة النهار هذا الخيط الأزرق الرفيع الذي يفصل نور النهار الذي يعم نصف الأرض الموجه الشمس عن ظلمة السماء حول هذه الإنارة ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم عودته من الطائف إلى مكة المكرمة بعد أن خذلته ثقيف يقول في منجاه عظيمة يناجي بها ربه يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصاله عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فحينما تنزل أشعة الشمس على طبقة النهار نرى هذا النور الأبيض الجميل الذي تنعم به الأرض في وضح النهار وسبب ذلك كما أشرنا هو التركيب الكيميائي الدقيق والصفات الطبيعية المحددة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى في المائة كيلومتر المحيطة بالأرض مباشرة لو أتينا بهذه الألوان السبعة الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرخ والنيلي والبيرسيجي وضعناها على قرص وقدرنا هذا القرص بسرعة فائقة يتتحول هذه الألوان إلى اللون العبيض وهكذا يتكون نور النهار وقد نرى طبعا في هذا النور ألوان متعددة من هذه الأطياف بناء على كمية التشتت للضوء نرى هنا اللون الأزرق ونرى اللون الأصفر ونرى البرتقالي نتيجة تشتت يعني موجات الطيف المرئي أو ضوء الشمس المرئي على جسيمات الهواء ويختلف طبعا ذلك باختلاف ساعات النهار في بدايات طلوع الشمس نرى الشمس السماء خرصا أزرق ونرى مياه البحار أيضا خرصا أزرق ونرى نور الشمس بهذه الصفرة الرقيقة الجميلة أو الحمراء الجميلة بناء على أي موجة من موجات هذه الأطياف المرئية الذي يسود في حالة من الحالات وطبعاً اللون الأزرق هو يعني أكثر هذه الموجات قصراً وأعلىها تردداً ولذلك نرى صفحة السماء باللون الأزرق كما نرى سطح البحر باللون الأزرق أيضاً هذه كلها من دلائل طلاقة القدرة الإلهية المبدعة لهذا الكون ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالأحياء على سطح الأرض فلحظة شروق الشمس من اللحظات التي تشهد لله تعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق كما أن تبادل الليل والنهار من آيات الله العظمى التي تحتاجها الحياة على صف الأرض فلو لم يكن هذا التبادل ما كانت الحياة على صف الأرض لأن كافة الأنشطة الحياتية مرتبطة ارتباطا دقيقا ووافيقا بعملية تبادل الليل والنهار هذا التفريق آه الشديد آه بين الضياء والنور من الحقائق العلمية التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرنة العشرين ونحن نرى في ثبات القرآن الكريم في التفريق بين هاتين القضيتين الضياء والنور شهادة لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية حفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا وصادق الله العظيم إذ يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا نفس الشيء نجد أن القرآن الكريم يصف نور قمر بأنه نور يعني يصف الشمس بأنها ضياء ويصف الشمس بأنها سراج ويصف الشمس بأنها سراج وهاج ويصف القمر بأنه نور والنور هو انعكاس الضوء على سطح عاكس تماما كما يحدث في طبقة النهار المحيطة بالأرض فالذي يحدث في طبقة النهار أن فوتونات الضوء أن اللبنات الأولية للمادة التي تتحرك بها هذه الموجات الكهرومناطسية تنعكس على الجسامات الصلبة فتؤدي إلى تكون هذا النور الأبيض المبهج الذي نراه في وضح النهار أما عن القمر فالقمر له قصة أخرى القمر ليس له غلاف غازي كيف ينير القمر؟ القمر غلافه الغازي رقيق للغاية يعني يقول العلماء ليس له غلاف غازي لأنه لا يتعدى بضعة سنتيمترات محيطة بالقمر ثم تتناقص الضغط تناقصا شديدا حتى لا يكاد أن يدرك ولكن الكون لا يعرف الخلاء ولا يعرف الفضاء ولا يعرف خلوه من المادة والطاقة ولكن ترق المادة رقة شديدة بحيث لا يستطيع الإنسان إدراكها طيب كيف يعكس سطح القمر لنا نور الشمس أو ضوء الشمس كيف يع سطح القمر لنا ضوء الشمس يسقط ضوء الشمس على سطح القمر وسطح القمر جعل له ربنا تبارك وتعالى طبقة زجاجية رقيقة نتيجة لكثرة ارتطام النايازك الكونية بسطحه فتكونت هذه الطبقة الزجاجية نتيجة لارتطام النايازك بسطح القمر كما تكونت هذه الطبقة الزجاجية أيضا نتيجة للثورانات البركانية ولولا هذه الطبقة الزجاجية الرقيقة التي تغطي سطح القمر ما استطاع القمر أن يعكس لنا أي نسبة من أشعة الشمس الساقطة عليه لأن الأصل في القمر أنه مظلم وأن سطحه غير منير، ولكن أعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن يعكس لنا جزءا من ضوء الشمس على هيئة نور القمر ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وانظروا إلى دقة التفرقة والعلماء الآن لا يفرقون أبدا بين الضياء والنور كثير من العلماء لا يفرق ذلك أبدا فطبقة النهار على سطح الأرض التي تتكون بعملية كفرة تشتت والعكاس وتردد ضوء الشمس على جزيئات الهواء وخطيرات الماء وهباءات الغبار الموجودة في الطبقة السفلة من غلاف الغازي للأرض تشبه تماما انعكاس أشعة الشمس وإن كان هذا الانعكاس يعني من سطح القمر تسببه عوامل أخرى تماما وهي طبقة رقيقة من الزجاج على سطح القمر تكونت هذه الطبقة بكثرة ارتطام النيازك والشهب والرماد الكوني بسطح القمر بكثرة النشاطات البركانية على سطح القمر ولذلك تجد سطح القمر مليء بهذه الحفر الكثيرة التي سببها ارتطام النيازك هذه الحفر ظن العلماء في بادئ الأمر أنها فوهات براكين ثم تأكد العلماء بدراسات مستفيضه بأن أغلب هذه الحفر كونتها عملية الارتطام بالنيازك على سطح القمر ومع رقة الغلاف الغازي للقمر حتى لا تكاد أن تدرك فإن أغلب هذه النازك تصل إلى سطح القمر بسرعات كونية عالية لا تبطئها رقة الغلاف الغازي للقمر وقد يرتطم بالحفرة الواحدة أكثر من نيزك واحد فزاد عمق هذه الحفر حتى وصل إلى عدة كيلومترات ومن صفات القمر الأساسية هي هذه الحفر النيزكية الكبيرة هذا الارتطان يؤدي إلى تولد حرارة شديدة تصهر الطبقة الخارجية لسطر الخبر وتحولها إلى الحلة الزجاجية ولولا هذه الحقيقة ما تمكن الخمر من عكس شيء من أشعة الشمس فنرى طلاقة القدرة الإلهية في إعداد الكون لعمارة الحياة على الأرض جعل الأرض غلافا غازيا تتركز فيه جزيئات الغاز تتركز فيه نسبة من بخار الماء تتركز فيها قدر من هباءات الغبار يعمل ذلك كله على تجلية ضوء الشمس وذلك يقول رب العمين والنهار إذا جلها وهي حقيقة أيضا لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده ذكر القرآن الكريم لها بهذا الوضوح والنهار إذا جلها وقد توقف المفسرون كثيرا كيف يمكن النهار أن ينجل الشمس والعرف العام عند الناس أن ضوء الشمس هو الذي يتسبب في إنارة النهار تضح لنا أنه لو لم تكن طبقا النهار بهذه الصفات الكيميائية والطبيعية التي هيأها بها ربنا تبارك وتعالى ما رأينا نور النهار أبدا فيقول ربنا والنهار إذا جله على القمر هيأ ربنا تبارك وتعالى هذا السطح الزجاجي الذي تكون نتيجة ارتطام عادات كبيرة من النيازك بسطح القمر والذي تكون ايضا بفعل النشاطات البركانية على سطح القمر هذا سطح زجاجي اعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على عكس جزء من أشعة الشمس الى الارض حتى تعين على انارة الارض بعد غياب الشمس وهذا الجزء يعطينا النور البارد اللطيف الذي لا تصحبه حرارة والذي فرق ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بينه وبين أشعة الشمس. فوصف أشعة الشمس بأنها ضياء ووصف أشعة القمر أو أشعة الشمس المنعكسة على سطح القمر بأنها نور فقال عز من قائل الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وكرر ربنا تبارك وتعالى ذلك في آيات كثيرة ونحن ندرك الآن أن أضواء النجوم أيضا تصلنا بنفس الطريقة البروج المختلفة وهي عبارة عن تجمعات للنجوم تتراءى للراصد من على سطح الأرض بهيئات مختلفة فسميت بأسماء هذه الهيئات وهي بعيدة جدا عنا وبالرغم من بعضها عنا إلا أن أضوائها تصلنا أحيانا في ظلمة الليل فتعين على إضاءة ظلمة الليل وإن كانت إنارتها أقل بكثير من إنارة القمر. نرى هذه التجمعات النجمية ونرى أضواءها أو نرى نورها حقيقة يعني في ظلمة الليل نور باهت خفيف يدخل في نطاق الغلاف الغازي للأرض فيتشتت كذلك ويرينا أضواء مختلفة تسمى أضواء البروج. هذه الإنارة أيضا قد تعين في بعض الأحيان على تقليل أو على التقليل من يعني حلكة ظلمة الليل التي تدخل على النفس شيء من الوحشة وشيء من الخوف لذلك نعتبر كل أنواع الإنارة التي تصلنا نور النهار الذي مصدره أشعة الشمس التي تتشتت على جسيمات الهواء وهباءات الغبار واختيارات الماء في نطاق 200 كيلومتر فوق سطح البحر نور القمر بالليل الذي يعكسه سطح القمر الزجاجي او الذي تكون نتيجة ارتطام النازك والشهب والغبار الكوني بسطح القمر ونتيجة النشاط البركاني عليه ونور البروج التي تتراءى لنا احيانا في ظلمة الليل بعض الأشياءات الكونية المتسارعة التي تدخل في نطاق الغلاف الجوي للأرض فتفعل أيضا شيئا من الإنارة من رحمة الله بنا أننا لا نراها على سطح الكرة الأرضية بأكملها ولكنها تطراء في المنطقتين القطبيتين للأرض وتسمى بظاهرة الفجر القطبي وسبق لنا أن تحدثنا عنها في الحلقات سابقة لذلك نرى أن من آيات الله في الكون هذه الومضات النورانية الرائعة التي جعلت الحياة على صفح الأرض ميسرة للغاية فلولا أن الله تعالى جعل للأرض غلافها الغازي بصفاته الطبيعية والكميئية المحددة وجعل هذا الغلاف الغازي يرق باستمرار مع الارتفاع يتناقص ضغطه وتتناقص كثافته وتتناقص مركباته الكيميائية لولا هذه الحقيقة ما رأينا أبدا نور الشمس أو نور النهار ما رأينا أبدا نور النهار وما رأينا ضوء الشمس لأن كما شرط يعني إذا ابتفعنا إلى مسافة 200 كيلومتر فوق مساواة سطح البحر فإن الشمس تراقص أزرق في صبحة السوداء نفس الشيء لو لم يجعل لنا ربنا تبارك وتعالى سطح القمر بصفات طبيعية وكيميائية محددة جعل القمر له غلاف غازي رقيق للغاية لا يدفع عنه شدة ارتطام النيازك والشهوب والغبر الكوني ما تكون على سطح القمر هذه الطبقة الزجاجية الرقيقة التي تعكس لنا أشعة الشمس في ظلمة الليل فنرى مصدرا من مصادر المصادر الإضاءة على سطح الأرض وسببها القمر والقمر جسم بارد ليس ملتهباً وليس مضيئاً وليس مشعا بذاته ولكن أعطاه الله تعالى القدرة على أن يعكس 7% في المئة إلى عشرة المئة من أشعة الشمس فينير لنا بها ظلمة الليل خاصة في الليالي التي نرى فيها مساحة أكبر من النصف المنار من سطح القمر، والقمر مع دورانه حول محوره أمام الشمس بنفس سرعة جريه حول الأرض، يتراء لنا منه مساحات مختلفة من الوجه المنير واحيانا يدخل في المحاق فلا يعني يبقى له قدرة على الإنارة على الاطلاق في هذه اللحظات يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بما يسمى بأنوار البروج وهي مصادر للطاقة قادمة إلينا من النجوم البعيدة وهذه المصادر إذا دخلت إلى نطاق الغلاف الغازي القريب من سطح الأرض تتشتت أيضا على ما في هذا النطاق من جسيمات الغبار ومن قطيرات الماء ومن جزائيات الهواء فتعطي لنا إنارة خفيفة لطيفة رقيقة هذه تعين على الحد من حلكة ظلمة الليل وهي حلكة تدخل على نفس كثيرا من الرهبة وكثيرا بالخوف وكثيرا من التوجسات العديدة لذلك النظر في هذه القضية أولا حكمة الله البالغة في تهيئة الأرض لكي تنار في أثناء النهار بأشعة الشمس وتنار في أثناء الليل بما ينعكس من أشعة الشمس من على سطح القمر وتنار بأشعة البروج إذا غاب عنا القمر وغابت عنا الشمس ثم الحكمة البالغة في تهيئة ظروف كل جرم من هذه الأجرام لكي يرى جزءا من هذا النور في وقت من أوقات دورته حول ذاته أمام الشمس كل ذلك بالإضافة إلى الدقة الشديدة والاستمرار في والثبات في التفريق بين الضياء والنور والضياء بار عن موجات كهرومغناطيسيه تنطلق من الأجسام المادية إذا استثيرت بطاقة زائدة إما طاقة حرارية أو طاقة كهربائية أو طاقة التفاعل النووي الاندماج النووي استفارة الجسم المادي بهذه الطريقة يؤدي إلى انطلاق الطاقة وهذه الطاقة المنطلقة فيها موجات تراها عين الإنسان هذه الموجات هي الضوء الضوء إذا سقط على جسم معتم لكن له قدرة على عكس هذه الأشعة أو على كفرة نعكاسها وتردداتها حتى تتحد الموجات المختلفة لتعطينا النور الجميل الذي يطرأ لنا في وضع النهار هذه الدقة البالغة في التفريق بين الضياء والنور والتي ثبت القرآن الكريم على الالتزام بها من أوله إلى آخره لمما يؤكد لنا على أن هذا الكتاب العزيز هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية حتى يبقى شاهدا على الناس كافة من لحظة نزوله إلى قيام الساعة بأن هذا الكتاب هو كلام الله وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خارج السماء والأرض وأنه كما وصفه ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة هذه الوانضة القرآنية المبهرة في التفرقة بين الضياء والنور إحدى ومضات العجاز العلمي في كتاب الله لأنها تتحدث عن حقيقة لم تكن مدركة في زمن الوحل ولا لقرون متطاولة من بعده وما أكثر آيات الأجازة العلمي في هذا الكتاب العزيز وإلى لقاء قادم من إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته